فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْنِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ اِخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وأكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد رأته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الى يمي مما يدعونني الهي والا تصرف عني كيدهم اصله اليهم واكم من الجاهلين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه أَلَا لَآتِيكُم مَّا طَعِمْتُمُ رُزِقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ